يُسِلُّ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ نَدَرًا وَيُنْزِلُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا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 والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال أموح الرب إنهم أصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولدوا من لم يزدوا ماله مَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا فَقَالُوا لا تَدَرُّ لَهَا لِيَتَكُم وَلا تَدَرُّ وَدًّا وَلا سَعا وَلا تَدَرُّ وَقَدْ ظَنُّوكَ كَثِيرًا وَلَا تَجِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِنَ الْخَطِيئَاتِ أَتُهْمُّ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ اللهم نور حرمك لا تدر على الارض من الكافرين ديارا انك انت ترمهم ظل وعبادك لا يلدون الا فاجرا كفارا رب في لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَجِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا سَبَرًا